يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوك تكون لكم ويريد الله أيه وحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين لحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بَأْلٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وما جعله الله إلا بشرا ولتقم بِهِ به وَمَن ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إِذِ يُغَشِّي كُمُّ نُعَاسَ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ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 وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ عَلَيْكُمْ فِئَتَكُمْ شَيْءٌ وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ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 فأوَكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَجَعَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْلُونَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخْلُونَ أَمَانَاتِكُمْ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ وَعَلَمُوا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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيهِ أَعْيُنُكُمْ قَلِيلًا وَيُخَفِّضُونَ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 لو أن فقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز الحكيم يا أيها النبي حسبك الله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها النبي حرِّق المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبون ألفا من الذين كفروا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 وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسَرَاءُ حَتَّى يُذْهَبَ فِي الْأَرْضِ